بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان كلا ان الانسان ليطغى ان استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهي كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا نصيته كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب